موقع محب القارئ إدريس أبكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون حتى إذا جاء نمت طال رب ارجعون لعلني احمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه إذا نفخ في الصور فلا أنصاب، أن بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقولت موازين؟ ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم, في جهنم خالدون تلفح وجوههم الم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا سأغفر فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتهم سخريا حتى كَرِهَ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِالْأَصْعَدِ بِمَا بِمَا صَبَرُوا, بما صبروا, بما صبروا بما صبروا أنهم, أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ العادين قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لو أَنَّكُمْ كنتم تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ الْكَرِيمُ ان مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم لفضيله <تصفيق> وأن